113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألف لامرى 115. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 116. ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ضَوْظضُمْ يأقُلُ وَيَتَمَتَّع وَيُلْهِهِمُ الأمَلُ فَسَو فَ يََّمُوا وَمَا أَهلَكْنَا مِنْ قَوْيَةٍ إِللاا وَل كِتَغُ مَعَللوم مَا تَسْبِكُ مِنْ أُمَّةٍ أَيَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُون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 119. وما كانوا إذا منظرين 110. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 111. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع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 وَلَ قَدجَ عَ النَّابِ السَّمَاِرُوجَ وَزَيًْا النَّهَالِ غِرل وَحَفِظ النَّه مِن كُلّ شَيْقَانِ الرجِيم إِلَّا مَنْ ْتَمقَ السَّمَّ فَأَتْ بَعغُوشِهَابُ مُبل وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن مَّا لَسْتُمْ لَهُ بَارِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا 118. وعندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 119. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين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 112. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون 113. قال فاخرج منها فإنك رجيم 114. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين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 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم 114. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 115. وإن جهنم لموعدهم أجمعين 116. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 117. إن تَطِينُ فِي جَنَّاتٍ وَعُرُونٌ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم ضيف إبراهيم اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشِّرْتُمُني عَلَى أَمَّا السَّنِي الْكِبَر فبِمَ تُبَشِّرُونَ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 فَأَوْسِنَّا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنُجِّيُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لَهَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ 120. قال إنكم قوم منكرون 121. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتعون 122. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيبَ رُءَاءَ أُولَئِكَ الْمُصْبِحِينَ 119. وجاء أهل المدينة يستبشرون 110. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون 111. واتقوا الله ولا تخزون 112. قالوا أولم ننهك عن لمُكَ إهُم لَفِي سَكْرَةِهِم يََّهُون فَأَخَذَتهُمُ الصَّيحَة مُشِفين فَجَعَنَا عََهَا سَافِ لَهَا وَأَمطَرنَا عَلَيهِم حجَارَةً مِن سِّل إِ فِي ذَلِكَ لَآياتَاتِ للِمُتَوّمين. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ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 وَلا قدَدآتَينكَ سَبًَا مِنَ مَثَانِي وَقُآن العظِييمم لَا تَعُدًّاَّ عييكَ إلَ مَ مَ التَّ النَّابِهِ أَزْوَاجَم مِنهُم وَلَا تَحزَنا لَْهِم وَفِض جَناحكَ للِمُؤمنِنين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المكتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا 117. بِمَا بما تؤمر وأعرض عن المشركين 118. إنا كفيناك المستهزئين 119. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 110. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 117. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 118. واعبد ربك حتى يأتيك